الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى ما للمنفقين في سبيله من الأجر والثواب المضاعف ما لم يتبع تلك النفقات بالمن والأذى قال الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم قول معروف قول الذي لعب فيه ليس فيه ما يجرح ويؤذي ويسيء إلى السائل قول معروف ومغفرة تجاوز عن هذا السائل فقد يبدر منه ما يستفز هذا المسؤول قد يشتمل سؤاله على شيء من الإلحاح والإلحاف والوسائل والطرق والعبارات التي لربما تبعث على شيء من الضجر أو الغضب ولربما لا يوفق إلى اختيار الوقت المناسب والحال المناسبة قد يراك وأنت مشغول مع غيرك تتحدث معه في أمر قد شغلك فيقطع الحديث ويقول اعطني لا ينتظر ولا يتنحى قليلا حتى تنتهي وإنما يقطع عليك هذا الحديث قد يغتي في وقت في نحر الظهيرة والناس قد أخلدوا إلى الراحة ويطرق الباب في مثل هذا الوقت ولربما دخل الدار من غير استئذان يجد الباب مفتوحا فيفاجأ أهل الدار بأنه قد حل بوسطها من غير استئذان ثم بعد ذلك يقول أنا محتاج وأنا ولربما يستعمل بعض الأساليب غير المناسبة من التمويه حيث لربما يشعر بعض الأولاد أو الصغار أو نحو ذلك بأنه يعرف أباهم أو أن هذه المرأة السائلة تعرف أمهم فتقول أريد الوالدة أنا أم فلان وتأتي بكنية من الكنة فيفتح هؤلاء الصغار الباب فتدخل مباشرة وتفاجأ بها هذه المرأة غرفتها أو في وسط دارها قول معروف ومغفرة تجاوز عن هذه التصرفات والمزاولات والستر أيضا فلا يتحدث ويقول جاءني فلان لأن الغفر كما ذكرنا في بعض المناسبات يتضمن أمرين تجاوز إضافة إلى الستر قلنا منه المغفر يقي الرأس وكذلك أيضا يستره فقد يعطيه لكنه يتحدث عند الآخرين أنه أعطاه أن فلان قد جاء إليه وسأله أنح ذلك فهذا القول المعروف والمغفرة أفضل من صدقة وإن عظمت يتبعها اذى من المتصدق وإساءة والله غني عن العباد وعن صدقاتهم ونفقاتهم حليم لا يعاجلهم بالعقوبة يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أن الحرمان والمنع مع اللطف أفضل من العطاء مع العنف اثنان أحدهما اعتذر لكن تلطف بهذا السائل والآخر أعطاه لكنه نهره وزجره وأغلظ عليه فالأول أفضل سيما أن هذا المن والأذى كما سبق يبطل هذه النفقة فهي باطلة لا يجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى إضافة إلى أنه قد آذى هذا السائل وخالف أمر الله تبارك وتعالى وأما السائلة فلا تنهر ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا أن القول المعروف قول معروف التنكير هنا قد يشعر بالنكر تصدق على أقل ما يتحقق فيه هذا الإطلاق والوصف قول معروف يعني أذنى قول معروف ومغفرات خير من صدقة يتبعها أذى وهذا في حث على الكلام الطيب لا سيما مع الضعفاء والمنكسرة قلوبهم وأصحاب الحاجات كذلك فيه حث على المغفرة لمن أساء فاليد العليا خير من اليد السفلة ولكن ذلك لا يعني الاستطالة ثم أيضا هذا يدل على تفاضل الأعمال الصالحة خير من صدقة وخير هنا أفعل تفضيل قد ذكرنا في بعض المناسبات أن خير وشر تأتي بمعنى أخير وأشر يعني أفضل من صدقة فإذا كان هذا التفاضل يقع في الأعمال كما هو معلوم فكذلك هو يقع بين العاملين فهم يتفاضلون بماذا يتفاضل الناس يتفاضلون بما يقوموا في قلوبهم وبأعمالهم أيضا فهذا مما يتمايز به الناس ويكون الخلق على درجات كما لا يخفى كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا مغفرة من قول معروف يصدر من المسؤول ومغفرة صادرة عنه خير من صدقة يتبعها أذى وهذا أولى التفسير من قول بعضهم قول معروف ومغفرة من الله لهذا المسؤول خير من صدقة يتبعها أذى هذا بعيد مغفرة هذه بسبب الرد الجميل يعني مغفرة من الله بسبب الرد الطيب والكلام الطيب لكن هذا فيه بعد والأصل أن يكون ذلك على نسق واحد ويتحد مرجع الضمائر كذلك أيضا. يأخذ من قوله تبارك وتعالى خير من صدقة يتبعها اذى صدقة هنا نكر خير من صدقة يعني ولو كانت عظيمة لو أعطى صدقة عظيمة تصدق بصدقة عظيمة لكن حصل بعدها من؟ بنى لهؤلاء الفقراء دورا مساكن وأسكنهم فيها ومكنهم وملكهم وكتبها بأسمائهم ولكنه صار يتحدث كل ما رأى واحدا منهم قال لجلساء هذا ممن أسكنته في المساكن التي بنيتها خصيصا للفقراء والمساكين والمحتاجين كم رقم الدار التي تسكنها يقول له يا عمي أنا أسكن في دار رقم 13 يعني هو يقرره يستنطقه يتكلم بفضله ونعمته عليه ولو كانت صدقة عظيمة الإنسان قد ينفق أحيانا ملايين قد يبني قرية للفقراء ولكنه يتبع ذلك بالمن والأذى فيكون ذلك سببا للبطلان فيذهب ماله الذي أنفق لم يحتفظ به ويتمتع به ولم يحصل على الأجر فهو يؤذي بذلك أو يمن والمن لا شك أنه نوع من الأذى ولاحظ هنا أنه قال خير من صدقة يتبعها أذى ما قال أو من قال لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى هنا اكتفى بذكر الأذى لأن المن نوع من الأذى هو داخل في جملة لكنه ذكره هناك وأبرزه ونص عليه لكثرة وقوعه وعسر التحفظ منه سواء كان هذا المن صريحا أو كان غير صريح وهكذا أيضا لاحظ أنه قال والله غني حليم غني وحليم فهذا يبعث على معاني في نفوس أهل الإيمان وأهل الصدقات فهذا الذي ينفق هذا الغني يتذكر أن الله غني فهو يعوضه ويعطيه فهي مخلوفة والأجر محفوظ ومضاعف وكذلك أيضا الله غني عن هذا وعن صدقته إذا كان يصدر عنه المن والأذى غني والله غني فالله هو الذي يعطي عباده ويوليهم المسيء والمحسن فأناك من نسب إلى الله صاحبه الولد ومن يسب الدهر ويسب الله تبارك وتعالى أيضا مباشرة ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم غني وحليم لا يعاجل بالعقوبة فهنا ذكر هذين الاسمين الغنى والحلم معا أدى فيه وصف ثالث أن الغنى في كثير من الأحيان لربما يبعد صاحبه على شيء من الاستطالة والسرعة الغضب ويعتقد أن كل شيء يريده يجب أن ينفذ مباشرة وأن أمواله تخدمه وليس لأحد أن يكدر مزاجه بحال من الأحوال فهو أبعد ما يكون عن الحلم الغنى مع الحلم كمال أيضا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين والله تعالى أعلم يؤخذ منه أن هذا الذي يمن يؤذي بصدقته أن الله غني عنه وحليم حيث لم يعاجله بالعقوبة وكذلك أيضا هذا المتصدق الذي لربما يخرج عن طوره ويؤذي هذا الفقير والمحتاج الله غني حليم الله تبارك وتعالى مع غنه يعطي الخلق ويوليهم ويتفضل عليهم مع إساءاتهم فهو حليم ينبغي على العبد أن يكون كذلك فلا يحمله سوء تصرف هذا الفقير أو السائل على شيء من الإساءة إليه او معاقبته أو أذاه فهذا ربنا تبارك وتعالى كامل الغنى ومع كثرة إساءات الخلق وذنوبهم ومعاصيهم ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة فهو حليم فصار ذلك من الجهتين من جهة المعطي فينبغي أن يتصف بذلك وكذلك أيضا أن الله غني عنه ولم يعاجله بالعقوبة حيث يمن أو يؤذي غني حليم فهذا كله مما يؤخذ والله تعالى أعلم من هذا الموضع فهو لا يعاجل من عصاه بل يرزقه ويعطيه مع إصيانه وكفره المقصود أيها الأحبة يذكر هذا المعنى ومفهوم ينبغي أن يدركه كل مؤمن وكل منفق ومحسن إن الإسلام لم يقصد بالإنفاق مجرد سد الخلة أن يملأ بطون هؤلاء لكن من غير مراعاة لمشاعرهم وإنما ذلك يتصل بلون من التزكيه والتهذيب للمعطي المنفق وكذلك أيضا هناك مشاعر لهذا المعطى والسائل يجب أن تراعف فليست القضية أن نملأ بطنه ولكننا في الوقت نفسه نوسعه شتما وذما وعيبا وتشهيرا ونحو ذلك إنما القضية أن نستشعر أن هذا فقير ومحتاج وبحاجة إلى رعاية وأن الرابطة الإيمانية تقتضي مواساته وأن نشعر بشعوره وكما ذكرنا في آيات الصيام بأن ذلك استجيش المشاعر فيشعر الإنسان بإخوانه الفقراء الذين يعانون من الجوع فإذا جاء الغني شهرا في السنة في نهاري الصوم في نهاري رمضان فينبغي أن يحمله ذلك على الإحسان إلى إخوانه الفقراء والمحتاجين فيكون ذلك تذكيرا لنا بنعمة الله تبارك وتعالى والمقام لا يقتضي ولا يحتمل بحال من الأحوال المن والأذى إنما هي إحسان بالمال وهو إحسان أيضا بالقول والمشاعر وارتباط إيماني بين الأغنية والفقراء أن يكون هناك تراحم أن يكون هناك عطف على هذا الفقير أن يشعر الأغنياء بإخوانهم الفقراء في المجتمع لكن المن إنما يقع من نفوس مريضة نفوس تشعر بشيء من الالتذاذ بإذلال الآخرين وتركيعهم وإهانتهم فهو يمن عليهم والأذى يشعر بنزق وبطباع شريسة وقلوب قاسية هذا المحتاج بحاجة إلى رحمة وليس بحاجة إلى أذية فيكفيه ذل المسألة فيجبره يجبر كسره ويقوي قلبه ويسد حاجته وخلته مع حفظ كرامته ولذلك يوجد ولله الحمد من الجمعيات التي ترعى الفقراء ما يكون معه إيصال هذه المساعدات بصور راقية لا يحتاج الفقير أبدا أن يمشي إليها وأن يسأل وكذلك يكون هذا من غير مشاهدة أحد من الناس يعني إذا جاء المتصدق جاء المنفق قال أنا أريد أن نعطي هؤلاء الأيتام في دار الأيتام مثلا في بعض دور الأيتام لا يسمحون له أن يأتي إلى اليتيم وأن يعطيه لربما يقصد الإنسان أن يرقق قلبه فيفعل هذا لأن هذا من أسباب ترقيق القلوب امسح رأس اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يقصد هذا يريد أن يعطي اليتيم يريد أن يرى الفرحة يريد أن يرى ابتسامة هذا اليتيم يريد أن يرى السعادة على وجه بعضهم هكذا لكن يبقى أن هذا اليتيم سيشعر بأنه يمد يده وأن الآخرين جاءوا قصدا إلى هذا المكان من أجل أن يحسنوا إليه وأن يتفرجوا على مشاعره بعد العطاء ليكون ذلك كسراً لنفسه مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى فهؤلاء لا يسمحون للمعطي أن يذهب إلى لا وإنما يأخذونها منه ويضعونها في أماكن هؤلاء الأيتام يجدونها ولا يعرفون مصدرها وبطرق راقية وتفاصيل في التعامل وهذا لا شك أنه جيد وينبغي أن يكثر وأن يشهر وأن يكون ذلك ثقافة للجمعيات يوجد غير الأيتام أيضا جمعيات الخيرية ترعى الفقراء والأرامل ونحو ذلك من لا يعرف الفقراء في تلك الناحية ذلك الموقع الذي يوصل النفقات إليهم يوصلونها إليهم في دورهم من غير أن يشعر بهم أحد ما يحتاج أن يأتي ويذهب ويقدم طلبا إليهم أبدا يذهبون إليهم في أماكنهم ولو كانت بعيدة ويجعلون في كل ناحية ممن يثقون به من إمام المسجد أو نحو ذلك في قرى وهجر وأماكن بعيدة وبين جبال من يتحسس حاجة الناس هؤلاء ومن الفقراء ومن المتعفف فيجدون ذلك عند بيوتهم من غير طلب ولا مسألة وهكذا في المناسبات والأعياد ونحو ذلك يجدون من الملابس وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتهم مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه لديكم إضافة أو سؤال تفضل. سبق الكلام على هذا بأن الفقير الذي يقوم ويخطب أمام الناس ويقطع عليهم الأذكار ويشكو الخالق على المخلوقين هذا لا يليق ولا يمكن من هذا السؤال لكن من غير زجر ولا نهر قال اجلس بارك الله فيك والناس يعطونك بعضهم قد يجترع ويقول أما السائلة فلا تنهر قال ما نهرك لك أحد لكن اجلس والناس يعطونك فلا يمكن من هذا السؤال وذكرت قول عكرمة كان يشدد في هذا يقول الناس يأتون للصلاة والذكر وهؤلاء يأتون للسؤال يعني يأتون المسجد للسؤال والفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم لهم كلام في هذا بعضهم يشدد فيه ولبعض الفقهاء من أهل الرأي من الحنفية من أوصل الأمر إلى حد بعيد أكثر من هذا يعني بعضهم لا يقبل شهادة من يتصدق على فقير في المسجد وهذا غير صحيح بل يتصدق عليه ولا يصل الأمر إلى هذا ولكن لا يمكن من هذه الخطب أمام الناس وشكوى المخلوق على الخالق يجلس الناس يعطونه والمساجد ما بنيت لهذا الله أعلم يترك نعم صدقة لا شك أنها خير من قول معروف ومغفرة صحيح حسنت يقول الشيخ بأن مفهوم الآية يعني هنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا طيب صدق لا يتبعها هذا لا شك أنها أفضل من القول المعروف يعني صار عندنا الأحوال أولا أن يقول قولا معروفا ولا يتصدق فهذا أفضل من الذي حالة ثانية يتصدق ويسي أو يمن هناك حالة وهو أن يقول قولا معروفا ولا يتصدق يقول قول معروف ويتصدق هذا أكمل الحالات يقول قول معروف ولا يتصدق هذا رقم اثنين في المرتبة يقول قولا سيئا يعني اذى ولكنه يتصدق فهذا الثالث الرابع أسوأ الحالات يقول قولا سيئا ولا يتصدق يؤذيه ويسجره أنا راك ولا تأتي وانتم غير صادقين ونحن ذلك من العبارات المؤذية ولا يتصدق عليه فصارت أربع مراتب الله أعلم نعم هو لا ينهرهم يقول عن السائلين عند الإشارات نحو ذلك هؤلاء لا ينهرهم لكن إن أعطاهم فهي صدقة وإن كانت هذه المزاولات غير محمودة وهم يعرضون أنفسهم لأخطار متنوعة ولو أن هذا الذي يذهب يجي نهارا كاملا بالليل أيضا كان يبيع أو نحو ذلك لهذا العمل والجهد المضني فكان خيرا له لكن لا ينهارهم وبعض الناس قد يتوقف فلا يعطيهم من أجل ألا يعان هؤلاء على هذه هذا المسلك وهذه الطريقة في الوقوف بين السيارات والأخطار وقد تبتز هذه المرأة أيضا وقد يتعرض لها بعض ضعف النفوس والله المستعان نعم ما أعرف ما أدري لكن الأسماء الواردة في القرآن منها ما جاء من غير تعريف وهذا مختلف فيه إن لم يرد إلا هكذا الكتاب والسنة فبعضهم لا يعتبر من الأسماء إلا ما كان بقيود معينة كما ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنة منها الإطلاق والتعريف الغني الحميد. الغني والحميد جاء محرفا لكن في بعض الأسماء لم تأتي إلا بغير تعريف هكذا فهل هذا له دلالة أو لا الله أحلم لا أعلم لا شكله دلالة لكن أنا لا عارف. نعم صحيح هو من القول المعروف أن ينصح يقول أنت صحيح وقوي ونشيط شاب اعمل واكتسب ولا تسأل الناس المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول لماذا قال في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك لماذا لم يقل ويبقى ربك فإن بقاء الوجه يدل على بقاء الذات لكن فيه زيادة وهي أثبات صفة الوجه لله عز وجل وما وصف به ويبقى وجه ربك وصفه بذل الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام طيب السلام عليكم جلال والإكرام طيب السلام عليكم